117. ومتاع إلى حين 118. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين رِثَوَاتِكُم وَرِيشَا ولباس التَّقْوَى ذلك خير ذلك من آيات الذَّاهِلِ لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ جَاءَ يَقَالُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوءَ أَتِيمَةٍ إِنَّهُ يَرَى كُمْهُ وَقَبِيلُهُ فَثَلَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْكَ إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسر يجدو ودعوه مخلصين له الدب كما بدأكم تعود فريق غدا وفريق حق عليه مضلة إنه متخذ الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون